نعم وقفنا إلى قول تعالى وقالوا, وقالوا, وقالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به نعم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل لهم ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون صحيح وقفنا عند هذه؟ قال تعالى وقالوا اتغذى الله ولدها سبحانه بالله ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وهذا قد أمرهم فإنما يقول له كن فأكون إشتما تأذي الآية الكريمة في الرد على المصارى عليهم نعائم الله سحاء ونعائم تأتي تطرى على أنهم ادعوا الله لله والد وهم يسبون في الآية الفعلة ويصفونه بالنقص ويقولون له ولد ولذلك الله رعلا قال أن السماوات ترتجف تهتز ترتجف بسبب هذه القيلة رد عليهم ردا عظيما وكذا أجباهم اليهود الذين جعلوا عزيرا كذا نسبوه لله من الشرك العرب الذين قالوا بأن الملائكة بنات الله فأجذبهم الله جميعا في دعوه وبين أنهم يصفون الله بذلك يصفونه بالنقص فقال سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ولتعلم عظم هذه المسألة قال الله تعالى وقال تغذى الرحمن ولده لقد جئتم شيئا إده تكاد السماء تفطر منه وتشق الأرض وتخير الجبال هدى عند عول الرحمن ولده ومن بع الرحمن يتخذ هالده أن كل كلهم في سماءه الأرض إلا آت الرحمن عبده لقد أحسهم عدهم عده وكلهم آتيهم القيامة فرده ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الابن مسعود أتدري ماك بالكبار قال أن تجعل له ندا وهو خلقك وزال قال سلم قال قال الله تعالى يذين من Adam يشتمني يذين من Adam يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد سبحانه وجل جل في علاه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا ل ذهب كل إلهين بما خلق ولعلى على بعضهم على بعض فلو الكبرياء سبحانه وقل الحمد لله الذي لم اتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم كل له ولي من ذل وكبره تكبيرا قال بديع السماوات والأرض يعني أبدعهما خلقهما من غير مثال سابق أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة قال تعالى بديع السماوات والأرض واذا قضى أمر فإنما يقول له كن فأكون قال تعالى مبينا وحدانيته فدعوا السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وقال الله تعالى أتخذ ما, أتخذ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إليه بما خلق ولا على على بعض وقد قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قرر الله جل وفعله بأنه الواحد الأحد لا لا شريك له ولا سمي له ولا نبي له ولا, ولا ند له قال الله تعالى في الحديث القدسي كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه اياي فهزم عني لا, لا لا اقدر على أن اعيده كما كان اعوذ بالله واما شتمه اياي فقوله إن لي ولدا فسبحاني أن اتخذ صاحبة او ولدا وهذا فرض ابن البخاري وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر الأصبر على لا أحد لا ليس أحد لا أحد لا على أذن على أذن سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعفيهم سبحانه وجل في لذلك قال بديع السموات الذي ابدع الخلق على غير مثال سابق سبحانه وتعالى في علاه <تصفيق> وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هذه عزة وعظمة وجبروت القهار الواحد الجبار سبحانه وتعالى في علاه <تصفيق> اللهم مستعين إن شاء الله نزاكم الله خير فقال بديوه السلامة العرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فقال وقال الرحمن الرحيم سبحانه الله في السماته في الأرض كل له قانتون كل له مخاشعون لله جل في علاه القنوت قد تصرر أماك أكثر من تفسير القنوت ما لما تخلفتي في صلاه الع... العصر لن أرد الطاف لماذا تخلفت العصر؟ قال كل له قانتون قانتون يعني مخلصون خاضعون متمسكنون لله رب العالمين سبحانه وجل جل في علاه عظم الربوبيه إخلاص الربوبيه صدق الروح صدق العبودية لله دل في علاه كمال الذل وكلام وكمال الصدق والإخلاص لله جل في علاه لذلك قال كل له قانتون كل له قائمون مطيعون يوم القيامة وأيضا يوم القيامة في الجميع. الجميع سيغدوون الله فلا تسمع ولا همس وأما في الدنيا لا يغدو طوعا إلا أهل الإيمان. وقد قيل كل له مطيع الخلاائق لأنه إذا رجع قال لكم فاكون فلا أحد يرد عليه قط. أي خلق بدع السماوات يراد يعني خالق السماوات يراد على غير مثال سابق والبعض يقول بدع بدعة بدعة شرعي وهي التي قال فيها المسلم كله بدعة انضلال وبدعة لغوية التي قال فيها عمر الخطاب نعمل بدعة هذه ولا وهذه عن باب المشاكل ليست على لغة على باب المشاكل فبديع السماوات السماواتي اردي ان خلقهما على غير مثال سابق اذا قضى امرا فان فانما يقول له كن فيكون وهذا دال على عظيم ربوبيتي وقدرتي وعظيم صفاتي وانه اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ان قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وزق وارض في الآيات أيضا إنما أمروا إذا أراد شيئا نقول له كن فيكون يكون إنما قولنا شيئا إذا أرادنا نقول له أن نقول له كن فيكون وما أمرنا إلا واحدة كلامهم بالبصر فداروا على قال قال للخلق كن ولذلك قال الله تعالى إن مثلا عيسى عند الله كمثلا آدم خلقهم مترابط ثم قال له كن فكان فيكون لذلك قال إنما وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون نسأل الله لرفعنا إن جعلنا من يزداد يقينا في ربه جل في علي فاضل الصمتاء أعظم الكبائر الشرك بالله جل في علي عظيم ربوبية الله تلف في القهر والجبروت والعظمة وإذا قضى أمر فنما يقول له كن فيكون ليس أحد أعظم شركا ممن ينسب الولد لله جل في ليس أحد أعظم شركا ممن ينسب الولد لله جل في علاه الله التوحيد والمثبات عليه والممات عليه اللهم أمين رب أميننا وخيرا تجيننا وإنسا إلا يعبدون إلا يوحدون. فقد في كل أمة رسولا أن اعبد الله وليتنبوا الطاغوت